وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا إله إلا الله مفرج الكربات ومنزل البركات وواهب العطايا والخيرات ومحي الأرض بالمطر بعد الجفاف والممات لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أما بعد أيها المسلمون وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد مما لا يخفى على الجميع أن آيات الله أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى أو تحد وتستقصى يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فكم من النعم العظيمة صرنا لا نشعر بأهميتها ونغفل عن قدرها وعظيم حاجتنا إليها إنها نعم اختلطنا بها حتى تبلدت أحاسيسنا تجاهها وفترت مشاعرنا نحوها أيها المسلمون من أعظم النعم الإلهية ما خرجت في هذه الساعة تطلبون وترجون إنها نعمة الماء والغير والمطر فالماء ماده الحياه والاحياء وسبب البقاء ووسيله النقاء وعنصر النماء وانتم من الماء تشربون وتسقون وتحرثون وتزرعون وتركبون وتأكلون وتغتسلون وتتطهرون انها النعمه التي تكرر ذكرها في كتاب الله تذكيرا بعظيم قدرها وتحديا للمعالدين والملحدين ان ينكروا اتقان خلقه وصنعه وقرأوا ان شئتم قول الحق تبارك وتعالى وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم قال الله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ويقول الله عز وجل وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ومن هذه القطرات النازلة تتكون الأودية والأنهار والبحار فيقول الله جل الله أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها ويقول الله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وكما أن خضرار الأرض دليل على قدرة الله تبارك وتعالى فإن هذا مربوط بإنزال الماء فيقول الله سبحانه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وقد جعل الله هذه النعمة وسيلة للطعام فيقول الله سبحانه أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفل يغشرون كذلك يا عباد الله فإن تيسر للناس اليوم حصول الماء والوصول إليه فإن عليهم أن يتذكروا أن هذا بتذبير الله وأن هذا بتيسير الله سبحانه وتعالى وهو قادر جل وعلا على أن يمنعهم من الوصول إليه. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ثم يا عباد الله تأملوا أيضا تأملوا في هذه الآيات وتذكروا مشهد الماء نازلا وما يحدثه في الأرض يقول الله سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وينزال الغيث أحد مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله فيقول الله سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام أيها المؤمنون ولما كان للماء هذه الأهمية ولوجوده هذا التأثير لفت الله الأنظار ونبه الأذهان إلى مصدر هذه النعمة وموجدها استمعوا إلى هذه الآيات فيقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لا تشكرون أرأيتم صنع الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء ويقول الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه عباد الله لا يقدر هذه النعمة قدرها إلا من حرمها ولا يدرك عظمة نفعها إلا من فقدها تأملوا في أحوال بلاد تأخر نزول المطر عليهم فتحول خصب تلك البلاد جذبا وربيعها خريفة وزرعها هشيمة حتى صار اسم أمثال تلك البلاد مقترنا اسم الجوع والمجاعة. ثم اسالوا أهل الزراعة والفلاحة كيف يكون حالهم إذا اجذبت أراضيهم وغارت مياه ابارهم واسالوا كذلك أهل الانعام والماشية أي حال من الضر يعيشون إذا تأخر المطر واي بلاء يواجهون؟ ثم تساءلوا، والنسائل انفسنا هل استغنينا يوما عن الماء، وتذكروا أن مصدر ما يأتينا من الماء، إنما هو الغيث والأمطار وإيانا أن نكفر هذه النعمة، فإن كفرها سبب حبسها، وسبب منعها من الله سبحانه وتعالى، ونشكر الله عليها فشكره سبحانه وتعالى يزيدها نماء وزياده فيقول الله سبحانه وتعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ايها المؤمنون ان ذنوبنا لكثيره وان معاصينا لعظيمه وان شؤم المعاصي جسيم وخطير فتذكروا انه ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه وتذكروا أن ربكم رؤوف رحيم يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فتوبوا إليه واستغفروه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا عباد الله ثم اعلموا أن فضل الله واسع وكرمه شامل وافر وأن عطاءه ممنوح وباب التوبة إليه مفتوح فأحسنوا ظنكم به ولا تقنطوا من رحمته واستمسكوا بشريعته يغذكم ويغذكم منه سبحانه وتعالى بمن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 اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجللا نافعا تعم به البلاد والعباد اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هم ولا غرق اللهم إن بالعباد من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكو الا اليه اللهم أنبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسكن من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجهد اللهم ارفع عنا الجهد اللهم ارفع عنا الجهد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم انا نستغفرك اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء بذنوبنا نبوء بذنوبنا ونبوء بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عباد الله اقلبوا أرديتكم اقتداءا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وتفاؤلا لتغير الحال وتوجهوا إلى القبلة وارفعوا اكفكم وادعوا ربكم تضرعا وخفية واكثروا الاستغفار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين